بشرى لنا ملنا المنى زال ا ل ن ا و ف ل ه ن ا والدغر ان ج ز و ا د ه صلوا على النبي محمد بشرا لنا ن ل ا المنكر